ي よも تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها تود لو ان بينها وبينه امدا م و ذ ر ك م ا ل ل ه ن ف س ه و ا ل ل ه ر ؤ و ف ب ا ل ا س ا م ي ه s らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら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 私の思い出は ل も ا ل ないこ م ي ن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 フはインのように فإن الله لا يحب الكافرين السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله